للنور ولا ظلمة سيان، للفرحة والحزن رفيقان. ظلم الإنسان وعفو الله وعدانته هل يستويان <تصفيق> هل يستويان مثلا هل يستويان مثلا هل يستويان؟ الله قضى الأمثال لنا وعلى الدنيا وضع الميزان هجر وصل وجفى وعناد ورضى يحتدما الله قضى الأمثال لنا وعلى الدنيا وضع هجر ولقى وصل وجفى وعناد ورضى يحتذمان والكل إلى سعد وشقاء وخطانا يكتبها الملكة هل يستويان مثلا هل يستويان هل <Sessizlik> لا لا الجور قرين للإنصار لا طريق للغفران هل تتفق الجنة والنار أو يحيى اليأس مع الإمام لا طريق للإنصار لسد طريق للغفران هل تتفق الجنة والنار Halawat ve hal بدل بدل جفتنا فيحل مكان الخوف آمان. بالبسمة نبدي روعتنا ويعيش بداخلنا الإنسان بالود نبادل جموتنا فيحل مكان الخوف أمان بالبسمة نبدي روعتنا ويعيش بداخلنا الإنسان قسوتنا والطيبة فينا أبداً أبداً لا يستويان هل يستويان مثلاً هل يستويان مثلاً هل يستويان هل يستويان, هل يستويان؟, هل يستويان؟